يا ضيفنا حقك الجزلة ولا تخطي ولياني السفر ما عندنا مانع ما عندنا فيك لا تسلع ولا تبطي أهم حاجة تكون خاطرك قانع لو حيلة اللص تغلب حيلة الشرطي دناعة النفس محسوبة على الدانع والطيبة في شاربي ما هوب تحتبطي ولا قليل السنع ما هوب متسانع ما هوب من ضعفك ولهوب من نشطي المال قيت الزهرة أقبل مطرق يا أنا اللي أعطينا فلا غير الله المعطي ولي أبنعنا فلا غير الله المانئ أبوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري بن كود 227077A أبوح عبدالله